ومن قلب لا يخشى آمين ومن عين لا تدمى ومن نفس لا تشبه ومن دعاء لا يسمى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا آمين ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا آمين واملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا آمين الله اننا نعوذ بك من الموت وكربته آمين قبره وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته آمين آمين